ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسُلُهُم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستعون الله والله غلي حميد زعم الذين كفروا أن يبعثوا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 وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ